أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنان ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل دعاء ربنا غفر لي ولواعدي و للمؤمنين يوم يقُوم الحساب ولا تحسبا إن الله غافلا عن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنغي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا عن قسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكرو مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وَاذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ربنا أخرنا إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا رَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو ثواب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرانين في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرانين في الاصفاد سرابهم من قطران سرابهم من قطران صرابيرهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباس